أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الفتح لسيدنا أبي الحسن الشاذلي الشاثلي متسر بسم الله الرحمن اللهم إنا نسألك إيمانا لا ضد له ونسألك توحيدا لا يقابله شرك وطاعة لا يقابلها معصية ونسألك محبة لا لشيء ولا على شيء وخوفا لا من شيء ولا على شيء ونسألك تنزيها لا من نقص ولا من دنس بعد التنزيه من النقائص والأدناس ونسألك يقينا لا يقابله شك ونسألك تقديسا ليس وراء تقديس وكمالا لا ليس وراءه كمال وعلما ليس فوقه علم ونسألك لحاطة للأسرار وكتمانها عن الأعيار رب إني ظلمت نفسي فوف لي ذنبي وهب لي تقواك وجعل لي من كل ذنب وهم وغم وطيق وسهر وشاهبة ورغبة ورهبة وخاطرة وفكرة وإرادة وفعلة وغفلة من كل قطاء وأمر مخرج أحاض علمك جميع المعلومات وعلى قدرتك على جميع المقدورات وجلت إرادتك أن يوافقها أو يخالف وفها شيء من الكائنات وأنا بريء مما سوى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 لا إله إلا الله آدم خليفة الله لا إله إلا الله نوح رسول الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله الأنبياء خاصة الله لا إله إلا الله الأولياء أنصار الله لا إله إلا الله الرب الملك الملك الإله النور الحق المبين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 من مخالفة أمرك وتالله لا أدل إن لم ترعني بعينك وتحفظني بقدرتك لأهلكن نفسي ولا أهلكن أمة من خلقك ثم لا يمحو ضرار ذلك إلا على عبدك أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك بماء بمعافاتك من حقوقتك وأعوذ بك من كلاوسى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بل أنت جل من أن من أن يثنى عليك وإنما هي عرض تدل على كرمك قدما نحتنا على لسان رسولك لنعبدك بها على أقدارها لا على قدرتك لا على قدرك فهل جزاء الإحسان الأول إلا الإحسان منك يا من به ومنه وإليه يعود كل شيء نسألك بحرمة الأستاذي بل بحرمة النبي الهادي بل بحرمة السبعين والثامنين والثامنية والثامنية والثمانية يا من به ومنه وإليه يعود كل شيء نسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الهادي بلح بحرمة السبعين والثمانية بل بحرمة أسرارها منك إلى محمد رسولك بل بحرمة سيدة آي القرآن من كلامك بل بحرمة السبع المثاني والقرآن العظيم بلح بحرمة كتبك من زلتي بل بحرمة الإسم الأعظام الذي هو, هو لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بل بحرمته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اكفنا كل غفلة وكل شهرة وكل معصية فيما تقدم وفيما تأخر وكفنا كل طالب يطلبنا من خلقك بالحق وبغير الحق في الدنيا والآخرة فإنه لك المحبة البالغة أنت على كل شيء غدير وكفنا هم الرزق وخوف الخلق وأسألك بما بنا سبيل الصدق وانظرنا بالحق وَاكْفِنَا كُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ كُلَّ هَمٍّ دُونَ الْجَنَّةِ وَاكْفِنَا كُلَّ عَذَابٍ مِنْ فَوْقِنَا أَمْ مِنْ تَحْتِنَا يَا رَبِّ جُلَّ بِسَنَا شِيئًا وَيَقَا بَالُنَا بَأْسَ بَعْضٍ وَاكْفِنَا كُلُّ وَاكْفِنَا سُوءَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ عِلْمُكَ مِمَّا كَانَ وَيَكُونُ إِنَّكَ على كل سبحان الملك الحق الخلاق سبحان الخلاق الغزاق سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سبحان ذي العزة والجبر سبحان ذي الملك والملك سبحان من يحي ويميت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الملك القادر سبحان العظيم القاهر وهو القاهر فوق عباده وهو العكيم الخبير سبحان الله القائم التائم سبحان القائم التائم قل الله عليه يتوكل المتوكلون أعوذ بالله من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بالله ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم لقي حساب يا من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه انصرني بالخوف منك واتوكل عليك حتى لا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك ولا أعبد شيئا سواك يا خالق السبع, السبع السماوات يا خالق السبع السماوات يا من الأرض يا خالق السبع السماوات ومن الأرض من فلههن يتنزل الأمر بينهن أشهد أنك على كل شيء غدير وأنك قد أحاطت قد احط بكل شيء علما اسالك بهذا الامر الذي هو اصل المبدات والمبتات والمبدا والمنتهى وعليه غايه الغايات ان تسخر لنا هذا البحر بحر الدنيا وما فيها من فيه كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجنة لسليمان، سخر لي، وسخر لي كل بحر، سخر لي كل جبل. وسخر لي كل حديد وسخر لي كل ريح وسخر لي كل شيطان من الجن والإنس وسخر لي نفسي وسخر لي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وأجمل أمري باليقين وأيدني بالنصر المبين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم